ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا ف أ غ ن ى ف أ م ا اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر أكبر الله اكبر ل ل ه أ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 الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أ ن ق ض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ف إ ن مع العسر يسرا إ ن مع العسر يسرا ف إ ذ ا فرغت فانصب و إ ل ى ربك فرغب الله. الله.